<تصفيق> الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المرة. صلوات السلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه المعيّن ومن اهتدى بهديه وسار على نهيه. يوم البعث والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى وهو خير ومسكول أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما وان لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا ظالما ولا مخلوما ولا مقدوما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 فضيله الشيخ عزالدين كشا لكنه لم يأتي أو لم نرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المانع خيرا ونقف وإيامه في هذه اللحظات مع آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومع قصة عظيمة والرمان هو شهر القرآن وما فضل الله تعالى هذا الشهر على غيره إلا بالقرآن فنال هذا الشهر الشرف لأن الله تعالى انزل فيه خير كتاب منزل على خير رسول ارسل ولقيت من القران الفهم والتدبر والتامل والعمل بما علم الانسان والنفس البشريه تميل الى القصه او الى اخبار الماضي ولما علم الله عز وجل هذه النفس أنه هو خالقها بهذه المسألة جعل الله تعالى لنا في القرآن قصصا إلا أن قصص القرآن تختلف عن غيرها من القصص لأنها أتت من عند الله سبحانه وتعالى Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala Klav'u wa haq'u wa huk'u wa ad sallallahu wa sallam عندما S'alahu Qawm-u wa an An-yakus-a-alihi ta'ala Nakhvan na kusw wa قص الله تعالى عليه هذه القصص إنها من التدبر والتأمل نحن نبص عليك احسن القصص إن هذا هو القصص الحق لقد كان في قصصه عبرة اللولي الألباب ما كان حديث يفترى وهذه القصة التي أود أن أشير إلى بعض معانيها وما هوته من فوائد هي قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد ومع ملكة سبب فقص الله تعالى إلينا هذه الآيات في سورة النمل عندما تحدث عن سليمان قال الله تعالى عنه وتفقد الطير فقال مالي الا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وسليمان عليه السلام اعطاه الله تعالى الملك العظيم حتى انه قال وبي رب اغفر لي وهم لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فمملكه سليمان عظيمه وحشر لسليمان جنوده من الجن والارز والطير فهم يوزعون هذه مملكه عظيمه حتى اذا اتوا على والي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم صاحبا من قولها wat kan en aantallen? قابل اثنين بيسوا اثنين بغلوا المرطقه صح ولا لا انت عارف الليله هيتجمع عقد طوال الديزي مع عمك رظيم انا انا اللي ما الله ما يا شيخ الآن تجاهدون أن تجاهدون السؤالين السؤالين يعني الشفى الثلاث قال لهم برضو ما تسوا ونطلب معهم قال قال لهم إي حاجة أنت كل أثار والحاجة الثالث إينا سؤالين ذلك قال لهم أنه سؤالين ذلك لما كان الحاجة دي كل أثار والسؤال من ما الثالث لا ف سليمان عليه السلام مملكته عظيمه كما اخبر الله تعالى عنها وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزعون وهذه المملكه اعطاه الله تعالى اياها فقال حتى إذا أتوا على وادي الأملي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنهم الوقت الأولى مع عظم مملكة سليمان عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم لذلك عندما حسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة مشروب ها والحكمة وآتيناه ملكا عظيمة فإذا أعطاك الله تعالى ملكا فاعلم أن غيرك وقبلك Mلكه الله تعالى اكبر منك واعظم منك وافضل منك اي زرعت ملك يعلم انه غير ربنا اتاه ملكا اكبر واعظم فقد ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به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 انه كان يشرف على اعمال مملكته بنفسه وهذه الايات التي سناتي اليها أكبر دليل وخير شاهد وحشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على والي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مسافركم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون وانظر إلى ادب هذه النملة كما أشار إلى ذلك الأملاق المقيم علي رحمة الله في مدارك السالكين هذه النملة كان لها ادب جم وكان لها التماس العذر للآخرين تثمس الأعظام الآخرين. وهذا أدب المطلوب وهذا أدب المفقود. إلا رحم الله سبحانه وتعالى. قصة طبعاً الليلة الشيخ معنا. صح؟ في ناس يقول له كافي الشيخ ده قصة نزول بتاع شو؟ بتاع مجال. صاحب لو أفعل. يا سلام مبارك عند محاضرة. الزرفتين والله في فوستط. غريب مستزاعة. يعني بس من هنا لغاية الباب ده ورد بس من هنا لغاية الباب ده وارد قريب بس ساعة تتحركوا مع المرة اثنين اتقشوا بتاكشات بسيطة الناس مشلوق قالوا لأي عرشتوا دليل احبوا يصليحوا بكاربه واحد وقال بكارب بس انا مؤمن إلا أنا مؤمن انت انا صحات فيديو انا انت اتقال ليه الام الزائط اتقال ليه الام الزائط وتعلميش انا الكامل من الزائط وقال ليه ياخي يا احي يا حكايات عجيبة طبعا لما اتصل ها دكتور الله يا في واحد ماله قال لي يا جماعه رمضان ده مستحمل يا جماعه كنت لازم تقعد انتو قعدتلكم في جامعه انا قاعدين في عربيه انتا قاعدين في بطلى انا قاعدين في عربيه انا قاعدين في عربيه انا قاعدين في عربيه انا في عربيه انا قاعدين في عربيه انا قاعدين بس ما قاعدين في حالي اهم مشكله قاعدين اذا اي إنسان حصلت منه شيء نابد أن نتمس له شنوه؟ العزر و... وليأت أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم التبس لأخيك عذرا فإن لم تجد شنوه؟ لو زر قسك من قلت يعني يعني ياري اتوهم ياري أتوهم قولي يتوديه أنه ما يكون عنده عذر لكن, لكن انا شو لكن أنا ما ده أتب مطلوب ومفقود إلا ما رحم الله لا نقول انه مفقود بالكلية ولكن عند كثير من الناس شوف النملة عجيبة أول حاجة حرصت على منفعه بل جنسها قالت لهم يا أيها النمو دخلوا مساكنهم اذا في طفو على الناس انت لو كنت تكلمهم ما نقول يا اخي ابونا الشيخ فرح و التكتب كان خشبه وكان اي شاب محمد ومشيوخ من عصاوته يا اخي يا اخي نحن نحن نترسل فرح و التكتب يا اخي اي سرعه وكلام يقولوا يقول الشيخ فرح يا في ربنا عز وجل ما فضل هذه الأمة إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أصلي في نصف تكتيرين يقولك يا أبي تبقى على الشكر تبقى على المنكر لا ما تبقى على المنكر النملة حذر طغيرة قالت لهم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وبعد عشر مات مملكة النمل يقولوا الله سليمان ده ظالم وطاغية وبيحفر النمل بلا سبب قالت لهم وهم لا يشعرون أورد بعض علماء تفسير أقوالي فقال بعضهم وهم لا يشعرون التماس عذر من هذه النملة لسليمان وجنوده وقال بعض العلماء التفسير وهم لا يشعرون أي لا إن لم يشعر سليمان ولم يشعر جنوده بكلام هذه النملة لبني جل سطاف القول وعلى كل سليمان عليه السلام سمع قول هذه النمله لان هذا مما اعطاه الله تعالى اياه ضمن الملك الخاص الذي ربنا اتاه سليمان عليه السلام عندما سمع سليمان قول هذه النمله وحرصها على بريجزها من البرك والتماسها العذرى للاخرين اتلصم واحكا من قولها لكن نقول الرافع في الفاركي الشبي التمس لا بد الناس يرتدس الاعضاء عندما خلقت القصواء النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع اصحابه قالوا خلقت القصواء الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت القصواء وما ذكر لها بخلق ولا في شنو قال ولكن حبسها حابسوا فيه هذه القصوى هي ناقة وهي دابة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتمساها المسر بالله أدو ولا ما والله أدو تجيب الرسول عليه الصلاة والسلام ينتمس المعابير حتى يشهد حتى ينتوى والبهائم أفصلنا اهتمساها قال الحافظ محجر عليه رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال ويستفاد من هذا الحليب ان الانسان اذا أخطأ او ارتكب امرا ما على غير عادته يلتمس له العذر خصوصا اذا كان هذا ليس من تعميل يعني ذور كويس بعد لكن ما حافظه من ضغط انت لو كنتم ترسل شنو بالعوذر ليه؟ لإنه دماغ أصل التعامل بتاعه أصل التعامل بتاعه ما تلغير دماغ إلا السرف دماغه السرف دماغه السرف دماغه وحقيقة كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله لا يسجد آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها ما لم يوضع الناس إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الامه ويتخلق بأخلافهم ويتأدب بآدابهم فإن الإشكال قائل: نعم فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وأذرني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان عليه السلام يستشعر هذه النعمة ويتواضع للآخرين لذلك إذا الله تعالى نعمة فعل أنها من عند الله ولا بد لك أن تسأل الله تعالى أن يديم عليك هذه النعمة وأن يعينك على dit is de dat is een hele mooie. Het is een hele mooie. Het is een hele mooie. is een hele mooie. Het is een hele mooie. Het is een hele mooie. is een hele is is is قال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديه شكر النعم لابد ان يتفضل الله تعالى عليك والا كنت من المحرومين ادار الله رياضه قال الله تعالى بعدها وتفقد الطير فقال ما لي لا امل ما لي لا آل من الغادبين سليمان عليه السلام مملكته عظيمة واسعة فيها الجن وفيها الانس وفيها الطير وإلى غير ذلك ولكنه لم يغفر من مراعاة حقوقه تفقد الطير وقال العلماء تفقد الطير كناية ونلالة على عظم استشعاره للمسؤوليه بالله كلام الله لكن الدنيا بخير الدنيا والله بخيرها الحج الفعل أنا اتصل على زوج قال لي اخا الله عندي مشكله كبيره وكذا قال عندي مشكله كبيره انا لو ما انصدقها قلت لها عنده طلاق طلقات وقال لها حاجه اها مشكله كشيرو قال لي اخا انا بفضل الله عز وجل السلام ماشي الحج ماشي وين ماشي, ماشي الحج صعب تراه كويس بينفع قال لي عندي طير مردوه في البيت وأنا ممكن ركب له عيش كثير ومويه كثيره لذلك أنا قال لي مسافر في آخر فوج ووجي في أول خل قال لي رو عملي إذا نتائج ممكن لنا لكن أنا خايف قال في زول معين الرصم عنده قال لي مهام خفير بحس البال وحرص كلام زي الله ومن ضمن المهام بتاعته قال ليه الطائرة مضى لقبله لكن بعد ما في القبله والموايب أنا قال بدي مراجعة الموايب تحت الطائرة أنا قال خايف خائفة مش الحاجة وتقوم طائرة الطير اللي تموت ولا والعطش والمرض أكان في الاسم على الزور، الأن محرس ومدّيه معيه ولا الاسم على الأن لا إذا كان الاسم على الزور ما أقوم بشكله أنا ما كلمه بعد توقف ما أقوم بشكله إذا الاسم دعني تكلمه عشان هو ما استطردها في كلها ما فيبقوا أصي أنتي مش مستطر بلا تكلمش والله يزود ربما قال لي كلا أنا تأثرت شديد فعل والله الله الناس خير وعندهم مرع أي حاجة عنده مسؤول منها طبعا كم المسؤول دي في ناس في لما نقول عبدالله مسؤول كبير عبدالله يزور بقى الجميع كلام كيف مسؤول كبير دي والله ما معنى مسؤول مسؤول أنت معناها أنت مسؤول أمام الله تعالى يوم القيامة. مسؤوليه عظيمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس اذن الله كل راعي عام استرعى أحفظ الارضيا والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك عندما حدد بعض المسؤوليات على بعض الناس ثم قال في نهاية الحديث ان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته en de moskoulijke jongen, aangekomen, is er een, en dan is er maar als je te koop maakt, dan is het een goedkoop In Het is een de huis. en is een goedkoop de Het is een goedkoop huis. Het is een goedkoop huis. Het is een goedkoop huis. Het Het aan من ضمن المسؤوليات أرم أقول لكم أحبة الكرام أننا بحاجة ماسة إلى تدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى وتفقد الطير تفقض الطير يستفاد من هذه الآية تفقد سليمان لرعيه حتى الطيور الصغيرة حتى الطيور الصغيرة كان يتعهدها وكان يتفقدها لذلك على كل واحد منا ان يستشعر عظم المسؤوليه وان يعلم انه مسؤول بين يدي الله يوم القيامه لن تزول هذا مع يوم القيامة حتى يسال عن اربع خصال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما اغلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه بعلمه ماذا عمل فيه وتفقد الطير فقال مالي لي لا اقال الهدوذا ام كان من العابدين قال بعض علماء التفسير منهم من القرطبي عليه رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن وتفقد سليمان الحدود لان سليمان عليه السلام كان يريد أن يحفر بإرام ولهدهد يرى الماء في باطن الأرض دي وظيفه من وظيفة المدهد المدهد يريد يجبلك شنو شمال الموية ده وزير الديوليكية بتاع سليمان عليه السلام بس يريد في محل يقول له يا الله هيرا محل يطور ديت تتحفل طوال الموية مع ما معناه غريبه وسال احد اصحاب الراكبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اصحاب الرؤيه بن بذري فراسه ولا والرسول عليه الصلاه والسلام دا الصحابه دات او يقول لك لا انا درت اقنعني بالمنطق صح ولا ما صعب اهلا عليك ممكن هذه في اشياء يا ممكن لكن في مقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايات في القران حتى اذا لم يدركها عقل فانت ملزم بالعمل بها ولا ما تريد في اشياء ربنا تتكلم وضح الحكمة منها في أشياء الحكمة منها ما معروف ربنا يعلمه من إحدى نجدنا نقول لو ما يعرفنا الحكمة من الموضوع داشتنا ممنعهم ها يقول لك يا أخي. ليه لينا توضى الثلاثة مرات أنا توضى الثلاثة طيب أنا توضى الثلاثة أيها قدمة لا الحكمة ممكنش الحكمة من المصارفة من تلك إذا عندنا الحكمة الحمد لله اذا ما عندنا الحكمه حتى عن نتوضا ثلاث مرات نغسل العروض ثلاث مرات ونمسح الرقص القرصنين ونغسل البيتين صح ونصح طبعا في ناس بيريدوا التنظيم يصدروا ما نظر ما بعد بعدين اي انسان عنده مرض بتاع التنظيم انت تستعج بالله تعالى منه وتستعج بالله من المرض دمر الخطير لقبل الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَجَدِلُونَ فِي آيَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَعْدَاهُمْ إِنْ فِي صُطُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَعْقُ الْمِبَادَغِينَ شلال شيء ما قال بالله انه هو السميع والمصير في ناس بيهبوا المغالبة بدون دليل في واحد من أهل الرئيس جل عبد الله عباس فقال له ما يا ابن عباس في غول نبيكم عليه الصلاة والسلام أن الهدهدى يرى الماء في بطن من الأرض قال لي صحيح؟ رسول الله عليه قال نعم طبعا سأل السؤال دا بسؤال مال ها النوع نزام ظاهر انا رأيتم شخصية بحق الزول السؤال دار تعلم بحق و الزول السؤال دالي يا غالب موضوع عقل قال له اذا كان الهدو يرى الماء في وقت من فلماذا لا يرى الفخر في ظاهرها الفخر ممتعك بالقلوبية؟ الشرق ولا للقلوبية؟ ناس عفوضة دي لن معكم ناس دي لن يمشل صباحة بديوية في البداية دي كمالقلوبية؟ ها؟ ويسألت بناس مدراك واللقلة شرق أكثر ناس يشرب اهل الطائرة أهل أكثر ناس رباطات دي يبنوا مصادق دي اسمه في اللغة اسمه الفخت شرق أو الجنوبية أو أي حاجة كان طيب إذا كان الهده الده ليرى الماء دوء الشبكة برّة ليه وفروضه يعني مع كلامك ده الرسول عليه الصلاة والسلام يخطبه لكي يعلمه أهام ما فينا سلعك تقول لها الرسول صلاة والسلام ولكلا كذا يا خلاكي شيئا أنا ما عارف المهمة دي بينا تتكدم بينا بثاني يا خلاكي أقارب وما كان لهم ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيارة من عمره آمن الرسول بما منزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرط بين أحد من الوثنيين، وقالوا، وقال شيعان، سمعنا وأطعنا، في ناس يقول سمعنا وعصينا، وفي ناس يسمع ويعاطل، ويزمع وينادش، ويزمع ويجادل، وهذا لسم صفات المؤمن، المؤمن قالوا سمعنا وأطعنا، أفرناك ربنا وإليك المصير، فلا وربك. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر غيره ثم لا يمينوا في أنفسهم حرجا مما وأنا وأنا ما ويسنج المتسليما أسكتري تقول للرسول صلى الله عليه أن وأنا أعتقد وأن نحن كسودانيين يا ما شو شو لك الله أنه في غبر. ما عايزي ما لبقبه إنسان يشير الروح من ملايك يغسره أخواني يكفره إنتا كما نشوت ولا محب ها عندنا واحد قال والله فلان فلانك قلت بشر تنفرق حتى فراح هو فعلا كماما سعيد بدري جزول الدري نظيف بيوشيك بيجيبوا الى السباة هدفوا الطوالبطوا فيه ده الكفنة واعتادك بيجوم مفيدة واضائك يترجوك دريك انك قال انت حين كعادوك القاعدة دريك بالفوك انا اتفادك اللوك هون ما والله وما معين ولا انتجرتك دريك يا ضيب في العقريم المرة تخليها العربية البيوت الاصحاب الشنة ها جماعتك اموالك كلها اتهم وعد ربنا قال ولقد جمتمونا شنو؟ ولقد جمتمونا فرادا كما خلقناكم اولا شركاء لقد قطع بينكم وطل عنكم ما كنتم تسرمون. ولوك بها كده. بس شدف من هنا تلقى عنه. كده وصل. خدوه على الدور. ويجيب الطوب وبعد الطوب يجيب الطين. وبعد الطين يهي التراب. وبعد التراب يبدو كرشا. وكمل الناس ما يركب لما بيّل أنّا راديب وعاديب بيّل أنّا ملكاني يأتياني من العبد العبدة ويسألانه وإن العبدة ليسمعوا صوتا نعم أصحابه لنسى سامع عورات أول أطول وكل عين ببضر صوت وصعب حساب يبقى الحساب قوالي بعد ذلك يبدأ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك ذل لذلك سمعنا ومعنا بالسلم بالشريعه الإسلامية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة على فهم سلف الأمة تقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والصلاة, والصلاة. اللهم لا ريدنها ما عندك مشكله زول بتعب مناظره وانا ارى وانا اعتقد وانا عندك سودانيين واموال بدل ما قالوا كذا وحققتي كانت كذا دي هو بعمل العهد النظام دي هو في نظام خطير فكذا خلت تعمل حسابك خلت تعمل حسابك ربنا سبحانه وتعالى كان يورثه حساب يومئذ بما قدم والشكر نعم اولى لك بابا ثم اولى لك شنو فهم بلا يرصع خلاص نورط ولا بقدر ده تحذير من رب سبحانه وتعالى ربنا يقول ان اعمل ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد شانتينًا الرجل المتسأل عباس من أهل الرجل قال له إذا كان الهدهد يرى الماء في باطن الأرض فلماذا لا يرى في ظاهرها؟ وبهذا السؤال فرح فرحا شديدا وظن أنه أعجز عبد الله بن عباس وأنه عامل عملاً إسلامياً عظيم شافروا العمل حاجة كبيرة سؤال حير به ابن عباس أخيناك إن والله إلينا مش ينسألناه سؤال لما حيالنا وليتم إنتك مضتك في الحيال إنتك يوم في الحيال فيه قال فقال له عبد الله ابن عباس يا هذا فما علمت أنه إذا وطع القدر ذهب الحجر وعمي البصر كلام المكره قال له اما علمت انه اذا وقع القدر ذهب الحذر وعمي البصر في واحد من, من إخواننا درعا وقع كسب فرعون مشير ان تفرغوا قلت لازم لابس عليك الحاصل قال لي الحاصل انه اذا وقع القدر ذهب الحذر وعمي الى واسال وأسأل الناس اللي الحفرة اللي وقعت فاجئة الليلة معاي إلا اللي بالإم وكلمت فلان وفلان ماشي قدامي قلت له يا لا أعمل إحصابكم من الحفرة قالوا نعم إحصابكم من شيء من الحفرة نرزحكم وهجبوا نحبيها فيها يجبوا الكلامون معك؟ قلت له الله تعالى ربما عم طولك يا يعمل الله قلوا عجلت كثرت بجد جاي كده عندك ما شاء الله لا يعرفني شيء دلي الخير ربنا يعلم أنه أنت ما تعرف ماذا أمشير أنت شايف مرعت بيها نصبع نطلبه معك بكتورة نتيب ما يقولك تقوم شنو أردت معك لطريقة تقوم معك من كلام ولا لباكت القرد هذا المليء ما في حاجة يسمى لا حريف والله يقولك لك لأجول والله يشارب أخذيه شيئا يقول لك يا ذو الشارع شنو أنت الشرع قال له والله انا خليت عنده هو بيقدر يعمل حاجه لكن ده ربنا ده ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى حدث عن الطير في جنوب سمره قال تعالى اولم يروا ان الطير طوقهم شيء صرفات الشو ويطير ما يمسكوه نايد ربنا اقلدي لما التفتي راحه كده وهي مرتفع الجناح دوت بحسب العقل بتاعه تقول الريش هل رجل أهل لما تعمل كده؟ هل مع سكة؟ إذا كانت الجناح ولا لما تعمل كده وفرطة تكتلك ولا ربنا قال لآه قال القرد واصل آنكا ما تقولين أكياسة ثوائية وشنوها عالك قال آه ده كله كويس لكن ده كله شو ربنا ربنا قال اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبرنا ربنا قال ما يوصفه انني الرحمن شكلها اسلم اكون مسافر أه؟ اكون ماشي كذا وفي جاي داي كذا مرات في ولا والله تغيرت شلم العيد الفلك البير وبيرك كده زي ما يكدر وانت ماشي بمية ربعين وماشي بمية ربعين وماشي بمية ربعين ستين أه. انت ولا هو قدير؟ أنا والله إذا لم أشوف العبابات الزيز في الخطة السريعة في محطي زي ده منهم ينسبوا قدير ما ينسبوا هني إلا الرحمن سياري على الأقص على الطياره على كل ذمازك الرحمن القدر من الميلي كان ذهب الحذر وعمي البصر عشان كده الإنسان يتوكل على الله ولو انت تركب الدابة بتاعتك ربنا نعرف لتستوي على رهولك ثم الشب ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه لما تستوي على الدابة بتاعتك تذكر نعمة ربنا وتذكر عظمة ربنا فان الدابه اذا كان بهيمه موشيا ربنا ربنا سخر... سخرناها لهم فمنها ركوبهم ومنها شوك ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشاعر افلا يشكرون لمن تستمع اذا اذا بهيمه تذكر نعمه الله وتشكر انه هو الذي سخرها وذللها وقيدها واذا كانت من ال... وسائل الحديثة تعلمنا ان الله تعالى هو الذي يسيرها هو الذي يسيركم في البر والبحر شفت كيف؟ ذي قناعه من الداخليه الداخلية بتقول كده كان فقال الرجل الرجل يا رجل ها؟ تعالى عباس الرجل تعالى الرجل قال والله لا أسألنًا ابن عباس بعدها ابدا تق قال الله يا مهدوك أمال يدي في امتدام اختلع أبداً تلبانك معي وتفقد الطيرة قيل أن سليمان عليه السلام تفقد الهد الطيرة وتفقد الهد من باب تفقده العام للعيدي وقيل انه تفقد ليدله هذا الهدهد على مكان ما لانه اراد ان يحضر بئرا يستخرج منها الماء فقال ماليا لا أرى الهدهد ام كان من الغالبين بعدين الزول برضو انت تعمل من سحاب ما قال الهدهد ما قال الهدهد غائب وللا داعي اشم وانا ماشي بلايك الاول والكلام اساله اكيد ما اقدر يقول الشيخ ذا مات لانه المشايخ طبعا في معلومه يجهله الكثير من الناس الشيخ عز الدين في حفظه الله هو يعني مع علمه وفضله إلا أنه من الطلاب شهد زينان هارجليا شكره طبعا إذا بكسره قريب الشيخ تعييب سكدر تعييب دل جلا تعييب كبير جبدري وقام جاب قريب معيا أخذ واحد بجله أها زول ده شيخ كده دل من الطلاب شهد زينان يقول وحمصي حالي انا لي ماله وصدقني وكتبت الله وزيرانك و تالفه عادي في مصدق او شنو او لا تصدق ها اتفضل ها ها الان انا ها وده السبب ها ها ها ها ها ها ها كنت ها ها ها ها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ها ها ها الشيخ هذا يأخذك ما بيغفر مش ما بيغفر التلفور مغلق عين تورك ركائز. قلت احتمال يكون لا ولا ولا ركيزه. فدو تزول دفع فيه وأنا ما شاهد أمكاننا من الضالبين تستور خلقني أن عن الآياتي ذات شفت كيف سليمان ماذا أداء ترغط في الدماغ لأنه مع في حاله تكون خفيه عليك لكن غيرت مرضت غيرت شكلها صار وقتها حتى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هنالك احاديث خفيت عن كبار الصحابه وعلمها ادناهم ولم ينقص من منزلتهم زي الشناي في احاديث كبار الصحابه تعلموها من صلى الصحابة <تصفيق> نعم احسن يا والله حسين صوت حديثة. صوت هديه لصوت جاب يابا خطيرة التوشه بسيطه عليكم هديه الصدق من الاحاديث التي خفيت على كبار الصحابه وعلموها من سلال الصحابه حديث الاستزاء حديث الرجل البخاري على رحمة الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا ابا موسى الاشعري فجاء وطرق الباب ثلاثا ولم ينزل له ثم انصرف فلما جاء عمر بن الخطاب الى المسجد قال له يا ابا موسى كلام ما ابتلغته للمجد قال له يا امير المؤمنين أتيت دار وطرق عليك الباب ثلاثا ثلاثة ولمتأذني فرجعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دقيش ولا ما تيجي؟ قال أنا جيت ودقعت الباب ثلاثة مرات وانت ما فتحت الباب ورجعت لإنه جس سنة. قال له سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال له نعم. قال لا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل والله. لَتُثْبِتَنَّهُ إِلَى رسول الله أَوْ لَأَطْرَبَنَّ زَخْرَتْ ضَوَرَتْكَ قالنا لله لن تقول الرسل صلى الله عليه والله الليل ما تثبت إنه ورأة كم تقول ما سوح قال الليل ما تثبت لي الكلام صلى الله عليه وسلم قال أنا الليل أكيد تلك بعد ما تهيب النهار يجب تكريب النهار يلي كلام الله رحم الله أمير المؤمنين عمر والله الناس قلتها داري الجلد في ظهوره وعلى يروبهم وفي رؤوسهم ومن تحت الأرضهم والله الناس قلتها داري الجلد ما لذلك سوري الجلد عبر بن الخطار دعي أخدي معه قال لي آن الليلة ما أخلي قال أين الدرة؟ وقال أشنا يا بكري وإن المسطنة؟ قال دابو المسطنة ألفصها أبو منثل أشعلي بأعلى صوته يا أصحاب رسول الله من يفديني من أمير الممينين فقالوا والله لا يقوم إلا أصغر القوم فقالوا اين أبو بيه بن كعب فقالها أنذا سألوه أسمحت ذلك بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Ans, mijnheer, alnieden, alsacerdotal kamer. Maatgezicht van de Sahab. Hij zei: "Subhana Allah. Inna, het. Ik heb hem "Ik heb hem niet gehoord." Hij zei: "Ik heb hem niet gehoord." Hij zei: "Ik heb "Ik heb niet "Ik heb niet "Ik heb niet "Ik heb niet "Ik heb niet "Ik heb niet "Ik heb niet هذا يمكن مشغول شغل بالدرهم احدث الاستئذان انا لم اعرف الدرهم فاهل العلم بينوا امرا عظيما الا وهو انه قد تكون مساله من المسائل تخفى على من هو اعلم وافضل وتكون عند من هو اقل عندما كذلك وللبخاريعك رحمه الله عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن كلها خير لا ضرر فيها ابن عمر يرى الحجاره قال توقع في ودلي واهدي على رسول أنها شنو النخلة والصحابه الغباك علي كان استحييت من أتحدث في وجود أبي بكر وأبي فمستفى أن من الأمور قد يكون خفي عليك او على شيخك او على معلمك وتوفر عند من هو اقل منه علما وتركا لا ينقص ذلك من قلبي لقوله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم شنو اي والله وفوق كل ذي علم عليم شكله سليمان عليه السلام قال مال إلا أرى الهدود أم كان مشنوء من الغائبين إما أن يكون هذا الهدود موجوداً وأنا لم ارى فإذا كان الحال كذلك فتقدم أمامنا يا أتود وإن كان من الغائبين وغاب قياباً بغير عزري قال لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأدبحنه أو ليبتيني مشنوء بسلطان مبين هنا ايضا فوائد في هذه الايه هذه الآية فيها فوائد في استفاده من هذه الايه ان العقوبه تاتي على قدر الكنايه العقوبه تاتي جنايه معه تاتي على قدر يعني يعز الاخطاء خطا معين يعاقب على قدر شنو ولكنك الخطا الذي تتعلم يعني في انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم تكون تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك يعني انك تتعلم انك تتعلم انك نقول يا تتعلم انك تتعلم محصن لكن بما حاجات معينة كذا نقول الله يعني عقوبة لو نعمل له بس نشرية أو نعمل له سيئة هذا لا يقص هذا مما لا ينبغي، يحاك يحاك شنوك الشيعة طيب طلع <تزول> عمل موضوع بسيط، واحد يطلع يقول عضو شو؟ عضو كبير في شقة مضروب هنا وش؟ عينه طار. قررت أطلع على زوج، أنا عندي واحد طبيب بلا عيون، وزول ما شاء الله استشاري، فزوجي تسلم قال لي أخي عندنا ولدنا ذا في عينه، لين نفتكل بينا خلاص ذاك.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 ما يقول رجل الله تقول كامتوا لأم بيجيجي تقول دي أمي بيجيجي ما لك قال ليه والله يا أبوه جيب الموبايل والموبايل الذي عملكا الموبايل الذي عملكا بس نبو طويل طويلة قالوا يا شعب السغير رماليو الموبايل بطوبه طاقة الله يا خباب عم العلماء قالوا تكون العقوبه على قدر الشروع الجناية سليمان عليه السلام كشف قال لو عذبنه عذابا شديدا قال القرطبي عليه رحمه الله وغيره ويكون ذلك من الفريش لو من اي طاير الثلاثه ريشا الكبيره اقبل ثلاثه ريشا لما انت طلعت منهم ثاني مالوف مالوف بس مش حابه غير شنو يجيب بتكون قيادة حراقه قال لك عزبنه وعذاب الشديدة قال ايبن الفريشي او ده ازبحنه اه موضوع هذا كبير انا قلت بعدين او ليأتيني بسلطان قبيل كان جاب عذاب منطقية قلقم شنو بخلوه من يرتكب يومن يستحق الضحى يُضحك، وبنستحق العذاب الشديد أو العقوبة القليلة يعاقب على طرق ديناه، وبنستحق أن يُعذَّب يُعذَّب ويُطلق. شريعة سامية جميعاً، شريعة فيها رحمة، شريعة فيها عدل، شريعة فيها منصاف، شريعة فيها مراعاة حقوق الآخرين. قد أعد بناه عذاريا شديدا أو لا أبحن أو بسلطان مبين قال فما كفى غير بعيد المقد غير بعيد المقد غير بعيد وقال اي سليمان عليه السلام وقال أحق بما تُحب به منهك او مره ربذ قال سليمان قال انا جبت لك خبر ابتذا سليمان وعد بالله طلعت بك حضره موضوع لازم السؤال هذا لما السؤال هذا جاء بموضوع طبي الان في ناس ما يقدر يصفوا امام اخرينها بأموره ولو كان الصعيد. قلت الشيخ قدام ما نمت الشيخ ما تقول موضوع التواعي الشيخ بعلم الغيب. الشيخ يجيب العيحة الشيخ عنده أي شيء وهو ما عنده أي إذا كان في ذلك يعلم الغيب لماذا خفي هذا الأمر على سليمان عيسى قال التحط بما لم به وجئتك من سبعي بنفى يقين اني وجدت امراه تملكهم هل لها انت للخبر خطير ويقين وكلام مؤكد والكلام ده انت إني اني وجدت امراه تملكهم فتاني واوديت من كل شيء ولها عرش عظيم we gaan de kerk de kerk van de de kerk van ولا تقول لا تقول كيف ولا تقول لما من يعطل مالو من يضل ها ولكون بين يدي شيخك كشنو كالمغسل بين يدي الغاثين ليه؟ أحسن شاء سليمان سليمان وطالب يتكلم مع سليمان كلام عجيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكونه بين أصحابه فقال أحد الصحابة إن كنا نتذكر أمور أمور عملناها في الجاهلية فنضحك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد هو على التمسر قال نحن نروا قبل وأن يستصلوا للتسر يا أخي ناس يقولوا كلام عجيب كلام مكتوب في الكتب الكتب قاعدة وجود ها وليك ما تتكلم قدام لا تضحك عنده إذر يا قديمة و ترد جلمة كتاب ذا قال لا تبحق عنده كن شنو، كن ثابت عنده في كربك عنده بتغيثك جده رايح في الترامدش سليمان عليه السلام فدهل نضط قدامه والصحابة المضحف قدامه صلى الله عليه وسلم يعني إن شررت دي جميل دي جميل. على معه، معه. انت شررت لا تجمي جديد الرسول عليه السلام والسلام ما عمله والصحابة ما عملوا وبعدين اتا ايها التابع ماذا تقول لله يوم الدين إذا سألت الله تعالى عن بارك هل هل تبدي بموضوع عقدي قال اني وجدت مرأة تملكه وهذه فابدةٌ أخرى وغفةٌ أخرى الهدهد يستنكر إمامة المرأة وفي مجتمعاتنا من ينادي بها ويدعو إليها الهدهد الزعماء أنا قلت <تصفيق> نأذير طلعهم لكن تبعدوا اللي ما إني وجدت امراه تملكه غضايا على المرأة والله الهدهد بسم الله بالتعارف مكافاه من النبي عليه الصلاة والسلام للهدى ربنا اخرج من... الارصاد النبي صلى الله عليه وسلم عن هدى الهدى كما ذكرت ربنا صلى الله عليه وسلم قال الجوهري عليه رحمه الله والعله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هدى يمثل داعيه الى توحيد الله كتب داعيه فكذا هكذا ما تقول داعيه للتوحيد والى القيم فالطالب ان امامه المراه قال اني وجدت امراه تملكهم و من كل شيء ولها لها عرش عظيم وجدتها وقومها als je de wereld zou vergeten, de wereld zou de wereld de wereld de wereld zou de الهدهد والعوده يستنكر عباده غير الله والسجود لغير الله والاعتقاد في عبادات لغير الله ولا ما في ولا ما فيه. في سباسه لغير الله ولا ما في ناس ما تكنم في التوحيد هاي وبالذات التوحيد ده اخدوه شويه لغاية بيتاني لغاية ميتك نوت وان الله يصالك وذاك يموت الله من يدخل الله أحضر الله أقول لكيك الكلام في التوحيد وآخر من الذي قاد هذا؟ جبت من ويذلك الكلام يدوني بكتابي أو أذابت من علمي من الذي قال هذا الكلام؟ قال الشاب داعك انت أوه أمشك قررت النماء النبي صلى الله عليه وسلم قد عشر سنة يدعو إلى توحيد الله النوع عليه السلام تزعمائة وخمسين سنة يدعو إلى التوحيد يا أخي وعشان ما يجيك واحد يقول لك التوحيد في بتاع شنوه؟ بتاع مرحله يقول لك المرحل بتاعت العهد الملقي كانت دعوه الى شنو إلى التوحيد والعقيدة و المدني التوحيد و وجاء دور التشريعات ذكر الخطر انا درست هذا آخر. اخر اخر كلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام السلام في مرضه الذي مات فيه اخرجه البخاري عليه رحمه الله عن عائشه بن عبد رضي الله تعالى عنهما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 ناس كتير عن عبد الوالدين عن عبود الياء عن شموعان فكل كلام لكن الكلام في العقيده اهم من ذلك كله لان من صحت عقيدته فانه يجو باذن الله ومن فصلت عقيدته فلا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله تعالى منه صيام ولا قيام ولا حج ولا عمره ولا قرب فهمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هذا منثورا، فالعقيدة أول لو كانوا يعلمون. الهدفت يضعوا إلى التوحيد وإلى العقيدة الناس يقول لك نحن دايين نكردي بالنصر أهان الانتخابات انتخاباته لشو؟ زي ما قال الشيخ الله الحمد الشيخ الله الحمد أعلم أقل لي حاجة تقول لك هزوك نحن ما راض بننظر بالنظر نحن بتعطي التراثل أراض بننظر له شبه عم السيدة دلحل. يقول لي يا أخي المقدار لو غيرت الكلام ده في علاج الواند بخطأ لما نخطب نفسك محله عارفين كده. لو مثلا كده معناه نزعل شديد يا زور. أنا نازل انتصابات ولاك. أنا ما الجماهير جماهير. شو تيجي تمشي ما جماهير؟ الجماهير ربنا يجيب لك براعتك. والله ما الجماهير جماهير. ما عند الله الله يجيب لك الجماهير أكرمنا صحوا الله الثلاث الفاتحة أخلوه شيخ رحمة الله يحمد قنزوا والله يبقى ذو الجماهير والله لكن ربنا أداه الجماهير شاءوا أفضل يكون مخافه باليوم المياه يقول لي فراكين أنا ولا ولا على كبره لأن ربنا جعله المحو في غروب الآخرين لأن الله أنت لا ترد ربنا ولا ترد النفس لا ترد ربنا تشتغل بالنظام الاعرض لا تشتغل بالارضاء الاخرين اعلم أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم شوف اي زول ما بدعوه للتوحيد هذا انما خدع نفسه وخان اتباعه الدعوه الى التوحيد هي البدايه وهي النهايه وهي المجال Wanneer المخرج Mekka. لا مخرج ولا En niemand komt van Taala. De bedoelde kleding, kleding, wat is يسجد Er is geen. Er is geen. Er is geen. Er is geen. Er is geen. Er is وتنشق الأرض وتفر الإجبال حتى استمر ربنا قال أن دعوا للرحمن وللا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ وللا قال ابن عباس نعمة الله على النصارى قالوا أن يقيم على القيامة السماوات والأرض والإجبال ربنا قربت حتى والكون يخرج And daarom al Allah waala wa wa maan baal Allah. Hij telt Allah en in de hemel en de aarde. Allah de Allah. en de ontstaan van Het hoofdje met de eenheid. de تقول لي واضحة نطعي أبو الله كثيرة ده الدنيا لكن بعد ذلك ممكن في القبر يتعادل النظام يبقى في نظام اختلف على الهوى الضغط مقبرة لها يا زول خلق تدعي للتوحيد مضغو الشخص والله زول عبدالتفادة ما ينفي عند الله حاجة شكيد الهدود تخطبان من الجماعه دي قال ان لا يسجدوا لله الذي فِي السَّمَاوَاتِ في السماوات والارض بعد كلام متواضع دمار سليمان عليه السلام زر تقييم منزل خفيف في ناس خفيفين اي حاجه يرسوهم جايه فيها فلان قال اتصل الان للمنزل ونازل الموت انا بحتفل الحكيم قال هذه اياك وما يعتذر منه اي حال بتخليك تعتذر ما تعمل خليك زر التجيل خليك زر راسي الخفه ما حضاره ما تبدو زر خفيف سليمان ليه؟ ده لتنمي اخر عند العلم التجيل عند العلم عنده القوه ديه القدوات الذين يدفون قال قال سننظر ورئي سننظر الناس محتاج لله ولي شديد ناس كتيرين يدهب الناس واحدين يظنوا ظن السيء في الآخرين واحدين يحارب الناس واحدين يعمل الشمع على في كلام ساته ما حصل. في قوالات ولا تأكدين منها سننظر التثبت يا ايها الذين امنوا بنبلي. فحب مولاً. ان جاءكم فاسق بنبل فحبوا اعراكم مولاي ربنا لا تتبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والله يا نفسه بكت مع القران والسنه وجيده كلمه الناس التزمه الادب بتاع القران والسنه ولن يبني احد ربنا قالوا انهم مَا ما بِهِ به قال لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ما, ما احوجنا احبه الكرام الى قول النمله وهم لا يشعرون وما احوجنا الى قول اليهود دعوه الى توحيد الله فما احوجنا إذا تودت سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهني ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها المرأ إني ألقي إليه كتاب الكريم إنه من سليمان وإله شنو وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله عدو علي والدون المسلمين قال إما الملوك إذا دخلوا قريه افسدوها ويطلق رسول قرية في القرآن به المدينة العظيمة إن الملوك إذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه أهلها أذمة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناصرة بما يرغي عن مرسل ألوان ذات الخضيرة ولك ده نسوقه شنو ناس السياسياء أمام اسمه تفاوض انتم برضو غيرين في التفاوك حتى تفاوكشن ياخد تفاوكشنية فنبنا من هذا أحسن الله الى شهرنا كويك تلك ديس مجيس النبض أو ما أولا هستي ناسي قد يدخلها الآن يزور بتاع شنو بتاع موارات أي يزور بتاع موارات بتاع, بتاع ده الناس تريد ناس الدنيا, الدنيا ناس الدنيا بتبغروا بتفجعوا ما في ناس تخلعوا أقول تلك في ناس ممكن إليه دينه ومنح أنه فكره. بس كراس خمسة خمسه لوز تشحن الرسل بخمسه اوالي وللا خلاص اردين معاك واي زر تدين ماهدي يقولك معاك اعمل حسابك منه باكر بيجي وزر يديه اكتر منك بالنجوم برضو يقول لها معاك عشان كذا الحمد لله تعالوا لانه ما في حاجه زيك لمن سال الروح قال له ولا اقول لكم عندي خزائن الله وروج ما في من اسمي maar ik ben niet van dezelfde manier om te zeggen dat het een beetje verstandiger is. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het الهدية دي أول حيث تفصل بجلدها هذا وشهر؟ التحافل وهدائي العمال ما ولول زول قل لك الهدية معك تشهر بالقصد يقول لك والله الهدية الخطيرة لقد قلت إذا زول مسؤول بذل تحت جابلك هدية أو أعطيه الهدية دي مملكة سبب زافة بيقين زافة عرفان من جهدها ناس بشربها قال فلما جاءها وقال السليمان Klootshoer, atu met dunne nijbima. O, heer, zul je maar Huma, maar verhalen bij hadiah. Tambozul van hadiah. Kloot, atu Allahu mimma Ana ik heb Ana لأنهم بجرود الله فنرهم بها ولنصري أنهم منها أدلة وهم صادرون الناثر قالوا كما تريدون حسن أنا عندنا الظلطان سوء ما مترد كان قوي من كون في أي حاجة كان ذو لكن الحق يجي بعد ما في تراجع لا رجوع إلى الأمام ما في موكول سورة, سورة. Bij elkaar geven. Sriman, dan, ja, joh, het Mala, hoe jullie me betiennen, begrepen? Voordat jullie Muslimen. Dan, ik vroeg je, mijn kind, ik, ik, ik, ik, ik, إن شاء كان عنده واحد عجيب بدوره قل لك بالله دولا بيجيبوه جديد مين لسف مين لذا المحال تخد له خشبه به هنا وولده به هنا حتى انظره مشه تفتح وتخفيته بالله قال لي ده بس خطأه من هنا خطأه هنا طوال له مستغرل عنده بعد بالله أعظم ونحن طبعا أعظم طبعاً قال ليه إحنا بنبعه نقول ليه قطعه بالوزيرة ها ما قالوا كباكوا ولا فيكم ولا قالوا شوفوا دا عشان آملوا تخنعوا عشان تاني ماكوا واحد افرعين دي المرد يا أخي قال فلوما راه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني وأشكر ام أطر ومن شجرك إنما يشكر لنفسي ومن كفرك إن ربي أري الحميد قال لك الأولاء عشرا ننظر اتهتدي ان من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو و اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصفتها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لا تدخل فلما الخطير عن المتليم. مرمو أدوى. لا بس دي واستوين. كشفت عن ساقيها عزاقيها لأنها شفت دموية. قالتنا بعدها. هأخل في شنو? في الماء. كابت رفع، هدوم بسيطه عشان المياه ما تملا. طبعا في الواحدة. ممكن دوبنا البحر ذات. حدوم التنمي الخيبان علي. الحدوم ذات فوق مروا. صار مصح. يا أخينا قلت لك القران لك هو عبر فيه فوالد فيه واحد ما ملك السبب كانت لفسها زي محتشم ولد السنم محترم ترم ولد طويل كشف العساقيها والله إذا اعداد لكوا ها يمشي لك فعالك بحاجة لذاته وليس أعداد وده البناغت منه البناغت المسلمين في جوان وأخواتهم ونساؤهم أيها الله والله لمس اللي لمس فاضح لمس مخيف بالآدم والله الملع اللي النبس ده لنفسك كيف؟ مدعا وكي اتصل هذا بدون مكان مدعا كأنه بس نيارة القرز في عدة ده يا أخي يا جماعة سهر رمضان القرآن شهر التوبة علينا بإصلاح الهيون وعلينا بإصلاح البزر وليسألنا الله كل رأي عم السرعة أحفظ أمضية كشف عن ساقيها وقالت إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ضربت نفسي وأسلمت مع سليمان لله سعى آية اختصرناه لأن المقام لا يسع وإلا فالفوائد من هذه القصة فوائد عظيمة ولها دلالات كبيرة وما نصبنا إليه إنما هو فيض من غيط وقف ومن بحر وهذا كله من عظمة تلال سبحانه وتعالى آية قليلة معها دروس وعبر كثيرة Allah dat is een huis waar je naar de afwaai van de Koran, naar de quran van de Koran, van de Koran, naar de quran van de Koran, naar de afwaai van de Koran, naar de afwaai van de Koran, naar de van de Koran, de afwaai van de Koran, van de Koran, de afwaai van de de van de van de de van de de van de de van de in de van de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 en de wacht, en de wacht, en de wacht, en de wacht, en de wacht, de wacht, en de wacht, en de wacht, en de de wacht, en de wacht, en de wacht, en de en en لا إله إلا الله منحى الحياة إلى ذلك ملحين استودعت